بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله رفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 إن توبوا إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبرين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات, تائبات عابدات سائحات فيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا نار وقودها الناس والحجارة عليها ملاك غلاظ شدا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 يوم لا يخزل له النبي والذين آمنوا معه، يوم لا يخزل له النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا. يقولون ربنا أتمن لنا نورنا ووفر لنا ووفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلب عليهم ومؤاهم جهنم وبأس المصير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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا إذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ إذْ رَبِّ ابْنِ لِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَ مر يا مَبْنَةِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَفَدَّ قَتْبَكَ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ